يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا, أنفقوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيْمٍ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِي يَوْمٌ لَا لا قللة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو سِ وَلا نوَ لا تأخذُ سِنَةُ وَلا نَملَ م في السملَما في السماتِ وما في الأرض مد الذي يشبعع عادَ شبر إَّ بإابن يعلم ما بين عديهم وما خفَمين يعلم ما بين عديهم وما خفَمُين وَلا مخيفون بش musama قد تبين الرشد من الضي قد تبين من الضي فمن يكثر بالطاغوت ولو انما بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه لها والله سميع عليم الله ولي الذين وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطابوت أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير